لا إِلَّا الْحَقِّ شُرَابَ لا وَالْحِكْمَ شُرَابَ الله وَالْعُلُومِ فَإِنَّمَا الْحَقَّ الْحَقُّ الْحَقُّ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ Sewa, sewa, sesungguhnya sewa sesuatu hukum bagi yang bersiaga sufi dan tenang.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 غير مرضوء معنين ولا الضالين آمين إذا السماء مقفرت وإذا التوافل مستهرت وإذا البحار مزرت وإذا الكبور محمرت علمت نفس مما قدمت وأمثرت يا أيهاي الإنسان ما أركب ربك الكريم الذي خلقك فسولك فعدلت في أي صمة ما شاء أركبت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 يَسْطُولُ نَهَارَ يَوْمَ الدِّينِ وَمَا هُوَ مُعَنَّادُ غَائِبِ يَوْمَ أَجْرَكَ نَهَارَ يَوْمَ الدِّينِ ثُمَّ مَا أَجْرَكَ نَهَارَ يَوْمَ الدِّينِ يَوْمَ لَا تَمْلِكُنَّ النَّفْسُ شَيْئًا وَالْأَمْرُ يَوْمَئِذٍ لِّلَّهِ الله أكبر سمع الله من شهدك الله أكبر <الله> <الله>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 غير المظلوم عليم ولا الظالمين آمين, آمين, آمين سبيح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قزق فهدى والذي أخرج المرعى فيعلمه داءً أشراً سنؤذئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يقفى وليسر كم المسرى فنذكر إليه النفعة المسرى فيتذكر من يخشى ويزجنرها الأشفى الذي يظلم النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تذكى ودفرت ما بَلْ نُسَوِّي من وَنَرْحَلُ يَوْمَئِذٍ الدُّنْيَا وَالآخِرَةُ تَخِرُّ وَأَبْقَى إِنَّ هَذَا لَخَصْرُهُ الْكُبْرَى صُورُهُ إِذْ هِيَ نعم الله <سؤال> لمن حمد الله <سؤال> اكبر اوضار الله <سؤال> Al-Khubarabha, al Allah, Allah, Allah Allah Allah Senja umur Allah ini sedang Allah هو اكبر او او